بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان ا ل إ ن س ا ن لفي خسر الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر